فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى. إن لن ندخل المدينة إن لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها. فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتل الجبارين. أما نحن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 فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال الله لنبيه موسى إن الله حرم دخول الأرض المقدس على بني إسرائيل مدة أربعين سنة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 وانك لن تصاب بمؤذ الا بذنب فارحم نفسك بترك الذنوب واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قاد لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين واقصص ايها الرسول والخطاب للنساء صلى الله عليه وسلم خطاب للجميع واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسد الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه حينما قدم قربانا يتقرب به كل واحد يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل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 وهذه الآية الكريمة ايها الاخ الكريم اجعلها نصب عليك صباح مساء ليلة نهار إنما يتقبل الله من المتقم واحذر أن تخالف رسم التقوى فعمل أن تكون متقيا لاجل أن يقبل عملك ثم قال تعالى حاتيا عن أحد ابني آدم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسطي يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين لئن مددت يدك الي تقصد قتلي فلست مجازيت بمثل صنيعك ذلك ليس جبنا مني ولكنني اخاف الله رب المخلوقات اذن ربنا هو الذي خلقنا وهو الذي يملكنا وهو الذي يرزقنا ولا يصح لنا أن نخالف أمر الله بل إنما يعيش العبد في أرض الله بما يريده الله إني أريد أن تبوء بإثمي واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقال له مرهبا والواعظ يرغب ويرهب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 فأصبح من الخاسرين فزينت تقابيل نفسه الأمار بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله فاصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حضوظهم في دنياهم وأخرهم وهانت هذا الإنسان لا يفعل فعل حتى يكون الامر في القلب إذا إصلاح القلب بالمعرف بالله وبالتلام الله تعالى فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا لم يصلح القلب لم تصلح الجوارح فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادم فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيه غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه فأصبح من المتحسرين وهذا طبعا من رحمة الله أن الله قد خلق الإنسان وأن الإنسان يقبر كما قال تعالى ثم أماته فأقبره وربنا قال أيضا ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأمواته وربنا قد أرسل الغراب لحتى تسير هذه السنة في عملية الدفن وفي هذا بلمح لأن الغراب كان رحيما باخيه الغراب والإنسان إذا لم يرحم أخاه المسلم فهو أشد من الحيوان خسه في قلبه ونفسه من فوائد الآيات مخالفة الرسل توجب العقاب كما وقع لبني إسرائيل إذ عاقبهم الله تعالى بالتيه إذا المخالفة توجب التيه هكذا حصل ابن إسرائيل ونحن إذا خالفنا أيضا تهنا عن الطاع فعلينا بالطاعات وترك المنكرات قصة ابني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي والذي أدى به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران وما أكثر الحسد في بني الإنسان فإياك يا أخي إياك والذنوب وإياك والحسد فإن الحسد يجر إلى البغي أن دام عاقبة مرتكبية المعاصي أن من سن سنة قبيحة أو أشاع قبيحا وشجع عليه فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك لأن قابيل لما قتل هابيل كل نفس تقتل فإنه يحمل كفلا منها لأنه أول من سن القتل. نسأل الله العافية والسلامه وأن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.